اثنان. استمع إلى الجمل وأعدها وتأمل معانيها مستعيناً بالصور، ثم اكتبها في دفترك. أولاً، ذاكرة فلاش في صندوق الحاسوب. ثانياً، الماوس بجانب لوحة المفاتيح. ثالثاً أريد أن أرسل بريداً إلكترونياً. رابعاً لا أستطيع الدردشة في الإنترنت.